أَوَعَجِبْتُمْ عجبتم جَاءَكُمْ جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لمن وَلَعَلَّكُمْ ولتثق ولا علك سبحانه فكذبوه فانجناه الذين معه من قبل وأغرفنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عنيف وإلى عازن قاهم هود قال يا قوم ربنا الله ما لكم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 او عجبتم ان جاءكم بكم على رجل منكم لينذركم واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم بالخلق الخلق بسطه آلاء الله لعلكم تشكرون. قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذرنا ما كان يعبد اباؤنا فاتنا بما سعدنا من كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم الربكم رجل وغضب أتجادلونني في أسماء فمهتموها أنتم وآباؤكم ما نزر الله بهذا سلطان فانطبعوا اني معكم من المنطبعين فانجناه والذين معه فانجناه منعه في كل فانجيناه الذين معه برحمه منا فانجيناه الذين معه من الجبل وقطعنا دابر الذين كذبوا باياتنا وما فهموا به بقي من قصه نوح عليه الصلاه والسلام سبق ان قلنا ان نوح لبث في قومه ألف سنة لله خمسين عاما وما آمن معه إلا قليل. لما مرت هذه المدة كلها شكا نوح إلى ربه قال يا رب هؤلاء لا يلدوا إلا فاجرا كفارة ما فيهم أحد يؤمن واش يا ربي باقي من يؤمن أستمروا في هذه الدعوة قال له لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن كم آمن؟ من العلماء من قال ست, ست ومن العلماء من قال احد عشر وأعلى رقم قالوا ثمانية وثمانين أعوذ بالله آلف سنة عشر رضي القرش واش نوح ما عرف كيف يدعوه ما عرف المفاتيح التي يفسع بها قلوب الناس ما عرف الله كيف يختار داعية لا أفتن الله أعلمه حيث يجعله فعلاته الله الذي يختار من البشرية أحسنها وأجملها وأكملا فنوح ضرب الرقم القياس في الدعوة وأعطاه الله وآتاه الحجة والبيعات ولكن القوم قصت قلوبهم وليكونوا أي الأنبياء والبرسلون نموذج للدعاة إلى الله ها هو نوح ربنا يحيي عنه كان يدر قومه ليلة مهر. آلف سنة عشرة تقريبا قد مهن المنقل من بعدات النبي 14 القرم هذا زول 4 القرم ذي القرون وهو يضرب. من؟ عير؟ اسخطنا عمل زيول عنه ومشبه عنه؟ لا عذبوه وضربوه وكان يضربونه ويجرونه والدغو يسيل وهو يقول الله وقل لي لا لا لا لا ليلناها ربنا إحتياجه لا لا فلما علمه الله سبحانه وتعالى ببأنه من الآن لن يؤمن من لمن قد آمن قال سبحان الله ربي أنا أخاف على هؤلاء إذا ماذا ما بقي فيه أحد يوم من خلال. ما بقي أحد يوم خلاص الأرض لا تزرع الأرض من الكافرين الضياع ولا أجعل ساكن ضياع إنك إعلاج إنك إن صدرهم يضنون إبادة كان خاف على هذا الستة كان خاف على هذا الهدى أو كل ثمانين كان خاف عليهم يعني السينيماس والبلايين عمراء والمقاهي عمراء بالويل قد ضمنوها الكرطاء السلطرانجها الويلة والشوالي المعطاء كذلك ها من العبير يكتوها ها على أفلام، أهل طالبور، أهل كل هذه وسائل التدمير اهل الحبيبات مش هوا. يا رب اهلك هؤلاء هذا المعنى رب لا صدر على الأرض من الكافرين الديارة إنك إن صدرهم يضل عبادك بوسائل الإفساد الوسائل المضمرة موجودة وسائل الإغراء ووسائل الخساد دار بعضنا يا رب عكا قد لا يجب ولا يجب الفجر الكفار نعم فالله عزوز هل استجاب دعوة الله رسول الله وشنة. كل الله دعوه باستجابة وكان دعوة. دعوة على عليه الصلاة والسلام من ما اعطاه أبي الدعو دعا على قوة والنبي عليه الصلاة والسلام أجدك دعوة جديش خلنا بيش جدع خلاها يوم القيامة باش يرغب هاد المؤمنين هاد المؤمن الصالحين اللي كيعيشوا فهاد البيئه الفاسده ولوثوا ايمانهم ونعمسوا وانعمسوا قاع في اداء الواجبات نوع من, من الفصور في ايمانهم ماشي شعب النبي صلى الله عليه وسلم لانهم كيعملوا بطاقه الانتاج اشهدوا ان لا اله الا الله محمد رسول الله ولكن عندهم خاذش في الاعمال ماشي الشافعي من النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا منهم يا رب ادخرت شفاعتي لامتي يوم القيامه والرسول صلى يقول عليه ليش للمذنبين من امتي اما الصالحين اما الكمال لا شفاعي؟ نعم. شفاعي مجي عنده. ديال من الشفاعه نعم الشفاعه من جهه اخرى لما رسول عنده عندهم من يديه من جملتها ما يمكن يدخل حتى الجنه حتى يشفع النبي صلى الله عليه وسلم هني منهم، وهناك اقوام من هذه المهمة من كُمة لا لا يستعلون درجات الا شفعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالشفعة الجميع إن شاء الله. المهم، هل لك يخرج من النار ويحفظ الله من النار، إما يدخل النار ويخرج، ما يدخل النار. هذا من ليش النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكذلك الموقف يعني يتفضل الموقف بشفاعه رسول الله وإن الموقف يطول والحرارة الشديدة والعالم بالألف في الموقف بيس الموقف ويشرع في بالحساب حتى يصير اهل الجنة الجنة والأهل النار بشفاعه رسول الله نعم اخواني قالوا الان اصنع يلا بعض الى ما من الان اضرط الشجاع بس تصنع السفينة ورص الشجارة شحاب قاروه مئات سانة مئات سانة والشجارة كيفحوا ما يكملون في مئات سانة قالوا يلا هيوا السفينة شحاب تصدف السفينة من علماء ما قاروه مئات دائم أخرى ومن علماء ما قاروه ربيزة على كل حساب مئة واربعين أشرع في السفينة واصنع الفلك ما في الفلك معروف ما يمكن الناس يعرفون كيف كيف الإنسان يركب البحر يقول مستحيل يركب البحر كيف يركب البحر؟ يمكن؟ خير كيف لا قلقنا بيجي السفينة هذه الناس اللي اللي يصنع السفينة من اللوحة على على اللوحة أقول لك اللوحة ما ضرقتش قال آه يمكن يعد لحال قصعة اللوحة يعد لحال قصعة ويجي لسفينة هو ما يجي يختار على بلهم ها على أن السفينة سفون بال يعني دي الحديد هل ما جاء تخطر البلد؟ لا اول من صنع السفينة من؟ سيدة, سيدة, سيدة الدوارة بيش؟ قال له بأعين وحينا احنا مش الرعاش بعيني هو قادي نوحي الى نعلم عزنا بنعلمك وبدأ يصنعه واصنع البلكاء برعايتنا على عينيه ووحيينا هنا ده المصالح قالوا لا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرطوا من اول وهله اخبر قالوا لا على عليهم بالقار ويصنع نصحسبه قالوا يصنعون في أخذ يصنع وكلما مر عليهم ملئ من قوم يسخرون منه لوكي شبوكي جراح بي قال السفينة. ما هذه قال سيدنا ترك فيك تكون عليه الماء فين الماء وانت صغراء فين الماء واش ما غاديش عندها ما تمشي للماء مين ياسك الاتصالكم رايح على الكره كاع كاع البارح اليوم يوم متجاع اش هذا قام وكلما مر عليه ملأ من قومه قال ان تصغرون منا فإننا نصغرون منكم كما تصغرون غسطاً بحتونا جميعاً جميعاً ضحفاً فسوف تعلم وسوف واش عدى؟ ساب وسوف بعيد يعني يتميزون العلم الزمن كان بعيداً فسوف تعلم من يأتي عذاب يخزيه يكسبونه الخزم الزل والعواتف ويحل عليه عذاب مقيم لا يفارقه ينزل به عذاب عذاب في الدنيا والحرق الآخرة ما يفرقه عذاب البكي حق الله عز وجل حدثة إلي جاء أمرنا بالغرق وفارق صنور أعطاه الله علام. علامه ما على ان وقت الغرق قد, قد, قد حان اجمع وفارق صنور جدت النور من العلم من قالوا هاد الكونون اللي تعملوا في الناس تعبوا في الخوض في في كذا ذيك اسمه ومن العلم من قال بركان يعني يجعلوا العلامة حين ما البركان بركان البركين بتقول الأرض ما عمر بركان البدء كلنا نار, نار محرقة نحن ساكن على قنبله بولبوق إذا شاء الله تفجيرها يهلك العالم كله يدمر بنعم. بركان قاموا عين ما تشوف البركان او عين ما تشوف المحاجن كنون فار فيه الماء فار الماء فيه يسع سعد حتى اذا جاء امرنا بالغلق وفارت صمور قلنا نحمل فيها من كل زوجين اثنين من كل وحنا قلنا المرض من الزوج اشهر فرق. اللي كانوا عندهم مقابل من كل زوجين اثنين يعني البقرة والثور والجمش والوال والنعجه الجدي والعنز وهكذا من كل زوجين اثنين حتى العنز بالحجره الطوقه ورجله الخنزير ايش من كل زوجين فينا. ومن هناك قرص يقولوا لما للجدي طبقات طبقه طبقه طبقه طبقات كثيره جدا كانت كبيرة وكان طويلة وقدروا مثلا نفسها نعم يعني في متر او اكثر ايه نعم او خمسمية متر ولا او كمان يقولون المقصوم كانس كبيرا لتحملها بالحشرات وتحملها بالإنس والدوار والجوج وغير جالي من كل زوجين اثنين وهذا بدأ يدل على ان الطوفان كان عاما على الكرة الارضية كلها وإذا كان جزئياً في منطقة في منطقة العراق والإيران وتركيا كما يقولون في المطقة فقط لما أمل الله تعالى أن يحمل بكل ذلك من اثنين ليه؟ لأن الوحوج والبهاي المعرق وما خلق الله مما هو صالح البشرية ومما هو ضرور البشرية في الأرض الكرة الأرضية. مش ماذا لا هي نعم وخصوصا ان الله عز وجل يقول كيقول في النفاة نوح عليه الصلاه والسلام يقول و... وجعلنا ذريته هو من و... ضاقه. اما النسل البشري نسل ادم كله ضاقه. ومن هنا قلرت العلماء ان دعوة نوح كانت من الكرة الارضية. كانت عامة في وقته. وتفسلت عن, عن رسالة رسول الله ان رسالة رسول الله ليس رسالة منذ وقته. الى انتبه بسها. وللانس والجن. لا هذا منه فقط وكانت عامة. نعم كل هذا كمخاطر من كل زوج يديك واهله وكل اهله شكون اهله واهله الا من سوف عليه الخروج ثم ومن امن شكون اهله زوجته واولاده ومتاعته خلاص اللي واحد المرحله واحده من نسائه لا واحد منه لو له وخمسين ان شاء الله تصير إلا من سبق عليه الحرب ومن آمن وجميع من امن أمنا ويقال وقال لما كل المؤمنين بعد ما نسوا الذين نزل كلهم أولادهم أولادهم الثلاثة عامل الباقي ما سمسوا الجسم عاية اللي حسنونا هذا أداة هو ألم إلا من سبق عليهم قبل عز وجل وما آمن معه إلا قليلا وقال لما يعني أخر يشبع. قال اركبوا فيها بسم الله وجراها والمشارة اركبوا على اسم الله وجرها على اسم الله ورسوها على اسم الله كيف على اسم الله؟ احنا قلنا من رأس الإنسان إذا قال هاش يقول ليش اسم الله؟ لانه الذي اقدره على القيام من؟ الله, الله. الذي وفقه للقيام من؟ الله فكذلك هذه السفينة من له عليها الله ما الذي نجاه بسببها الله فهي على اسم الله اللي يحكم المحتوى شو يقول باسم الشعب باسم الدستور باسم القانون باسم فلان باسم الديمقراطية باسم كل ليش لأن الشعب هو الذي أنزله فهو لا يحكم لذا يحكم باسم الشعب أو باسم فلان من الناس لأنه هو الذي وضعه هناك لكن أنزله الإنسان ما الذي خلقه ما الذي أجهزه ما الذي اقامك؟ حينما تاكل من خلق هذه النعم؟ ما الذي أصدرك على الاكل خلاص اذا قم وانطق اسم الله. ناس يقول فلان يا جري فلان وقف جري فلان. واحد يقول أنا والدي. اسمه تلوي ما تسمع؟ كان يسون مصبوط ما كذبواش الناس يقولوا الوالدين هذا مزعج. أصف المصبحة وانطق اسم الله. خمّر إيمانك والقول اسم الله أصل ما يجمل في قول اسم الله ليش؟ لأن كل هذه النعم يالله عزوجل وإيش كل حامي هو الله والبخلكم الله والبخلتها الله والحامي والحارس هو الله والزم من الله وكل شيء من الله عزوجل فأنت عبد لله وأنت خادم لدين الله عزوجل فكل شيء تبيك على اسم الله أقرأ باسم ربي أو ما قرأ بعض اللي يقول الله رسول الله ما باسم ربي ما أعلم شكل من علمك ما لم تعلمت الله اذا المؤمن عرض لله كل شيء يعمله على الله قيمه قعود مشي اكل شرب ذبيحة اشتري بديه ذبيحة اسم الله لا بد ان تقدم الثمن ما ثمن اسم الله هذا هو الايد ما ذكر الله عليهم ما توكل ليش لانه خلاص ما ذكر عليهم الايد ما دبي على الثبات لا اله الا الله إذن هذه السفينة قركانه بسم الله وما تجري بسم الله وتنصر على اسم الله اركبوا فيها بسم الله ودائما تقول علماء الاسماء تذكر حسب العمل فاللي يخصلك كيق... لي... وهو ضعيف يخصلك وهو اش يقول يا قوي اللي محتاج للرحمه ايش يقول يا رحيم اللي محتاج محتاج يعني عازم متسلط عليه ايش يقول يا قهار اللي بجاه ما يقول يا عليم وهذا كل الاسماء تذكر حسب الحاله وحسب المقامات لكن هنا عند اسماء تجمع الاسماء كلها تجمع الصفات كلها يسمى الصفات الجامعة الصفات الجامعة من جملة اسم الله فالله كلمة الله جامع لكل صفة. ولذلك امرنا ان نذكر اسم الله على كل شيء. كافي ممكن نقول يا قدير يا عليم يا رحيم يا جبار يا قهار. هذا من اسمه الله عند الحاجة. لكن جامع لها اشعران. الله. الله. ليه? لأن الله المعبود بالحق من الالهيه والمعبود بحق لا بد ان يتصف بكل صفات لان يكن قادر على كل شيء ما هو اله اذا ابن عليم بكل شيء ما هو اله فاستلزم بالطبع يقصد كل صفات يقول علماء تمس الله جمعا بسم الله مجراها ومرساها تركب فيها بسم الله فانت اذا اردت ان تركب على اسم الله كذا بمجرد ما يخرج من المستقبل اما يتقلب اما يقرا اما تفليش لانه ما ركب على اسم الله ما كان في حمايه من الله منقطعه من عن الله فتعرض للاذن دائما يكرسم الله خارج بسم الله دخل بسم الله اركب بسم الله انزل بسم الله اركب بسم الله علمنا في القصص, القصص ما وجدوا الدفتر هكذا كيف كنا التاريخ لا لكم القصص عبره وعبره ولكم يقول الله عز وجل لقد كان في خصصيهم عبرة واعدة يقولي الألباب ما كان حبيبي المساء إذن إخواني يقول كانوا فيها بسم الله تجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم سبحان الله غفور لأن هؤلاء المؤمنين هؤلاء المؤمنون سبحان الله قد يكون أذنبوا واستغذروا قد يكون قساروا فالإنسان مؤمن الله يكون مؤمن كله مؤمنين خطاب كلهم بني حتى أوليكمون من ما كان ووغيره حتى وين توابون فالله زوجي يطمئنهم ويقول لهم انكم مغفور لكم ما انسوا في مظله الإيمان وفي في كنف الله وفي رعاية الله حسناً مغفور لكم إن شاء الله لأن الله غفور بالمستغفرين رحيم بالمؤمنين اركبوا فيها بسم الله وجرها ومسها في تشويق وفيها إزالة القنوط اركبوا فيها بسم الله مجراها ومصانا ربي لغفور رحيم اجن عند الله الله ايسر اغاجن بكلك اعطيني كلك لله ما تصرخ بك نربي لغفور رحيم قال الله عز وجل هذا من عجيب هذه وهي تجري بهم في موج الجبال هذه السفينه والله ما نراها الان ولو الناس تقدموا في العلم وتقدموا في صناعه السفن العملاقه الضخمه ولو تقدموا ما نجد ابدا الان سفينه كبيره ضخمه وهي تجري تجري في موج كالجبال لا توجد ولن توجد الا سفينه جبال, جبال يعني الله يقول مر امواج كالجبال وهي تجري امواج كالجبال اقصدي ان تمشي بهدوء وتصرف يعني وت تحددوا الثلاثة من الأماج ليه لأن جبال ما هو كذالك الجبال تسيشوفوا جبال جبل أطلس الكبير أو جبال ملاية جبال إيه جبال إيطاليا هذه الجبال مشوفة في أوروبا أنا ما أعرف عن الجبال أنتم ما كجبل سعره واجمل كبير أنا مش اجمل هذا الكديو هذا كم هو اجمل كم هذا اجمل كبير لا جمال شاهقة كانت الأمواج كالجبال ليش؟ لأن غضب الرب الله. سبحانه وتعالى صخر هذا البحر لتدمير الأعداء. فالبحر غاضب لله. وكان مسخرا في تدمير أعداء الله. أعداء لا إله الا الله. فالموج، فالامواج، فالبحر كان غاضبا لله. تجري بفخر سبحانه وتعالى قالها الله مثل مثل العصر اللي كانت قلب حية لموسى عليه الصلاه والسلام. الله وصفها ثعبان مبين. يعني حية عظيمة كانت مثل الدار والاشجار الضخمه كانت تسقط من العالة وتمتلعها. ضخمة بمجرد ما راها فرعون واذا به يلعب ويسقطها. وت... ويعني سبحان الله وصفكم شغل تنطلق شغل ويطلق كل شيء ويقول الناس والوزاره ربكم الاعلى ايه ولكنهم في السياح ما اصعب زيكم الكذب ويغسلون ربكم الاعلى هكذا هكذا يكون موصين فكان صحيح ماي طبيعيه يعني الضخمه الضخمه شغل الله يكون ثعبان ومفيد جدا جدا وثم يقول فيا هي آه.. جان، جان، شو في كأنها جان، ما كانها جان؟ الجان في اللغة العربية هي تلك الحية الصغيرة الرقيقة اللي كأنه فرر شو؟ يعني في اللغة فكانت هذه الحية العظيمة الضخمة جمعت من الضخم من الصغر، سبحان الله النفس الشين الصور تصوروا في هذه السفينة العملاطة عظيمة ضخمة ومع ذلك الأمواج قل وهي ويتجب شو هذيك الليه؟ كتبطات الليه شو قلوا بك كتبكي جي, جي, جي. المطرب البحار شو يقول له هذي؟ هذي قلنا لا نشاعي لا نشاعي هذا نشاعي قل جي وحسطوا عنك الليه والصغير ها تتلاقبوا سرعة طبعاً ما فينا <تصفيق> الصغير لكن تكوننا مثل قدمهناش من الكبير سفينة مهناش من الكبير كيف تجري؟ ما تستطيع ليه؟ بخاطرها. كم تجري؟ لكن هذه خلاف السهول. هذه السفينة ربانية المهندسة ومصممها رب العزة. لا اعلم إلا الله. وهي تجري بين في موج كثيفة. هو سبحان الله جلس العطفة الرب العطفة العطفة الولد. كما هي العاده سبحان الله هاي السفينه كلها معمر فيها والمدراء يا ولد يا بني اركب معنا هذه اخر فرصه مر الف سنه واتداوى بوجه الولد وما يسمع والان ذكر اخر لحظه تسعمائه وخمسين سنه ما نفع الولد واذا بات نعم لنا نخرج من العطس عطس الولد الحنان الله لحق لحنان في ولاه كذا ولا لا فسبحان الله يا يا اركب معه كن معنا على عقد على ديننا كن معنا في هذا الخط الايماني السجن لله يا بني اركب معنا ولا تجمع لي مش كل كبلين المؤمن يركب هنا المؤمن ما اركب معنا اي كن مؤمنا لتركب اما غير المؤمن يركبون يركب. اركب معنا ولا تكن مع الكافرين اياك ان تنضم للكافرين لان اللي ولى الكافرين وانضم للكافرين واستعان بالكافرين ورجل الى الكافرين هذا شئ مصيره مصير الكافرين اركب معنا ولا تكن مع الكافرين وهذا الخطام لكل مؤمن دائما اركب معامل مع المؤمنين ما تركبش وما تسيرش وما تعيش مع الكافرين كن مع المؤمنين وحتى في البلاد الاوروبية ما تبقاش مع الكافرين فاتعيش مع المؤمنين اياك ان ثم اياك ريصدك بالعذاب ومن الدمار والخراب والطمس وقطع الصلع. مثل ما انك احضر ناقص مشاتها اول معنا هنا ولازم مع التاكل ولكن المد ينجي ما تعملوش من من بعذاب الله هاش يقول ساوى الى جبل ضب على القوة الارضيه خلاص ميريكا تظهرت ميريكا ايش اللي اركب امريكا وتشد في امريكا واعمل علاقه الحسنه مع امريكا لا يا اخو هذا ايه امريكا لا امريكا الغرب كله والله ما يفيد والشرق لا والله ما ينفع بالله الذي لا رب سواه ساوي الى جبل وايش الجبل? حتى الجبل ما يمشي وما يبقى جبل ساوي الى جبل الجبل المتير كاين ضرن القوه الارضيه وما كاينغلوش القوى الربانيه انقطع السر بالله ما يشوفه ما مطعم ايه ساو الى جماله شي يعصمني من الماء غادي يحفظني من هذا الماء فقال هذا الصحيح هالقاعدة ها الصحيحة الصحيحه القاعده ايش المقعده المسينه التي لا تتهدم ولا يمكن ابدا ان تزال قال لا عاصمة اليوم من أمر الله اليوم وبعد اليوم وكل يوم لا عاصمة من أمر الله إلا من رحم إلا من رحم الله لا عاصمة ولا دمانعة من عذاب الله إلا من رحمه الضار وش هو بتقضي الرحمن ؟ الإيمان والعباً الصالح هؤلاء هم الرحمان إلا من رحم قenza consumption خلاص الله تتاعد الكلام هذه المفاوضة بس من فأداء 950 سنة ما نفعل دائما لا أقا وحال ايه شيء الله عديد وحال بينهم الموج ما بخذيك الحديث خلاص ستعطى الحديث وحال بينهم الموج فكان من المغرقين فكان من المغرقين خلاص حشحال قد سفينه قال العلماء بقسم الرجل إلا فاتح المحرم مش سشاشو سشاشو والخبر رباني فضل ابو عبد الله غاضب والباح كله غاضب ايه لما انسان كله شيء وتطهرت الارض لانه الانسان مكلف ان يقوم بالوسائل الرسول صلى الله عليه وسلم امر بالجهاد وكل الرسل امروا ها؟ لكن لما يستعصى الامر تدخل العنايه الربانيه لما يدفع ها الصع او الفلكه ويبلغ سيل الزبخ خلاص حين ذاك خلص من الجل وكده ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر أبواب السماء كلها فتحها الله المياه فتحها أنا قلتكم مرة أخرى كان سحابة تكون تقتنجا بحيث لو أنزل الله ما تحمل هذه سحابة من الأمطار لما أصبحت تنجف ولكن شاء الله هذه يستحب على الغردان كالتحرية الشرية ومن ننزله إلا بقدر المعلوم كتنجة. لكن يوم هذا يوم الله حتى السماء غضبات تفزحنا أرواب السماء بماء منهمر لا إله إلا الله موت أطلقات لا ثم موسم فقط وفجرنا الأرض والكل شيء بخدمة الله الكل ضد اعداء الله الكل غضب وغضب لله لأن الكل يعبد الله خلاص لما يشهر الحرب على اداء الله فالكل خلاص الكل يحارب بعضه اذا السماء والارض فالاتحام بعد القران يكمل بعضه بعضا لانه ما في قصة تحتاج يعني تكفيك عن عن, عن, عن, عن الاجزاء الخارج في لوجرس فيه الصور المقدسه ما نعم. لما شعر وعد وجه الوقوف خلاص طهرس الأرض للأعداء أشكال الله عز وجل <تصفيق> <تصفيق> يا أرض بلعي ما أكي ويا سماء أقليعي خلاص هنا بلعي وهنا خليعي والله كعلمنا هنا كعلمنا أعلمني ده ابني مدينة نعملو ويدا مش بحى طنجة طنجة لا ويدا على ويدا كان من عملك يزال كل شيء حقا. بنتون ورور ما في ويدان. جيز اين ويدان ايه? الويدان شيء في خلاص. كي علمنا الله كي قلنا على الويدان. أما الأرض؟ عش نعملو؟ نعملو الويدان ولماذا لما المدن اللي هي في الويدان بحال أوروبا ها؟ عش كين عملو؟ في أي المطر المطار؟ كين سنوك الويدان؟ كين خبلوا الويدان؟ خلاش؟ باش لابس نسكترس الأمطار؟ يا أرض بلعي ولكن احنا ما شاء الله احنا بدينا بلعي يا أرض بلعي ما آكي ويا سماواتي قليل قال الله غيب الماء خلاص غيب طلعت الارض الماء وغيب الماء وقضي الامر خلاص طهرت الارض في عداء وسع وسعى الجودي وقفت السفينه في الجودي جبل الجودي لان خار ها تجري بسم الله وتصلو بسم الله مجرا وبسم الله المصائر إذا رتم قل بسم الله وإذا رتم سجل قل بسم الله فكان بطردير يتحي يحرقه بسم الله ما في الدين ما في تقنووي ما في يجي شيء سبلك الجبتنووي لكن تقنووي إذا رت إذا رت سبيل ابنه أشكان أشكان فيها بسم الله بسم الله مجاهه وبسم الله مخاه هلا واستوت على الجودي والجودي هذا جبل جذل ايرا وسلحان القدر على المعشة قد وجدوا السفينه الان السفينه وجدت الان ها في تركيا وجدوا آثار ايه نعم واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين بعد لهم بعد لهم من الرصيحة بعد لهم من الحياة بعد لهم حتى من الفكر بعد لهم هؤلاء المجنيين اللعنة معنى البعد اللعنة يعني بدون ناسخ عليهم بعد الله على العسل العصبي المجنيين بعد يعني يدرون عليه بالبعد واللعنة ها؟ و والإستئصال بعد الخمر الضالين هنا هذه تنسيح وجاءت العطفة ديال سيدنا نوح ونادى روح الرب نوح الرب نادى ليش العطفة سبحان الله نسي. نسي نسي يا قول الله عز وجل ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم ورقوا أجل نسي من المنسي نسي ولم نجده عز وجل فالرسول ينسوا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انسى كما تنسوا ينسى نسيه بالصلاه وذكروا صلى الله عليه وسلم خمس ركعات عليه الصلاه والسلام ينسى انسى الابيات لا ينسوا ينسوا فهو نس. نسى قال يا ربي انني من اهلي وان اذكر حقذا اثنيتني واهلي كذلك قالوا اهلك يعني كب. ها الله عز وجل و اهلك الله من السوق على يقول و من اهلك و اهلك ايه نرجو اهلك يعني على ان يا اشهده وعد الله قل منه انشي نجيك وابني من اهلك واني وعدك الحق وانسى احكموا الحاكمين انسى حكم دا حكمت بشيء دا باحد يحكم بذلك خلاص وابني من اهلك قال يا نوح هالغلطة قال يا نوح انت غالب ابنك هذا موشي من اهلك كون ابنك ابنك ولكن مشي من اهلك ومنقتلوش ابنك ارقى البني من اهلي وانسى على ان تناجيني واهلي قالوا ابنك موشي من اهلك ابنك ابنك ولكن مشي من اهلك اشكلي من اهلك هو اللي تبعك كان على عقيدتك على دينك على ملتك على منهاجك هذا من اهلك ولهذا آل النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء هم أتباعه حسب فرعون أقصر آل فرعون أشد العذاب باجماع العلماء وباجماع المفسرين آبه مجهبته لا أتباعه وأنصاره وأعواله هم أهله فأهل الأنبياء اشتنهم في الدعاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أسلم أهل محمد هم أتباعه كل مؤمن يشهد أن لا إله الا الله وان محمد رسول الله هو من آله رسول الله نعم عدنا آل الزكاة وعدنا آل الرداء وعدنا آل الدعاء فالمراد من أهل في الدعاء هم الأتباع هم من كانوا على منهاج رسول الله صلى الله نوع خالطة في هذا قال له إنه ليس من اهلك ليش يا ربي قال ما قلت انه ليس من صلبك سكتظن ولدك بعض المفسرين يعني سبحانه هكذا قالوا هذا الملك المتمنى هذا بدع تفاسر هذا بدعة قال الله له لأن البنوات فاسعة اشخان له انه عمل وفي يا عدي رد عمل هذا النظري بنيته وتربيته على الكفر وعلى الجاهلية وما فيه ابدا شعرا من كأنسا ومن عقيدته ومن مهناسا خلاص هذا كله ممزوج مزيج به بالعمل الجاهلي والله يعتبر الانسان بالعمل فما دام العمل منحرف العمل الكفر العمل يعني انحراف العمل سقوط خلاص انه عمل كفر انه عمل غير صالح ما يصلح هذا كله خبث هذا كله رجس نجس انه عمل رجس ولذلك الله عز وجل عنده العلاقه التي تربط الناس ايش هي في ميزان الله هي علاقه الايمان علاقه لا اله الا الله محمد رسول الله فنحن اخوه جميعا بايش بهذه اللحنه لا اله الا الله محمد رسول الله واحده ربنا قدمك المؤمنون يا اخوه الأخوة الدم اخوه الدم أخوة, أخوة النسب اذا كانت مع لا اله الا الله محمد رسول الله ما زادت الا كماله، ما زادت الا نورا لكن أخوة النسب واللحم والدم والقرابه السليه وغلاله ما فيها ايمان بر لا تصلح لي شيئا قال انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسالني ما ليس بعلم انت لا تعرف هذه الحقيقه ساجهلها لا تسالني ما ليس بعلم بي خذ عن الحقيقه اما كون هذا حسب من اهلك ليس من اهلك ينبغي ان هذه المساله هذا جهلك لا تسالني ان بارسالك اني ارغب ان من الجاهلين واذا النوى عليه الصلاه والسلام يتوبه الى الله ويترك باب التوبه ويقول قال ربي ربي اني اسالك اني, اني أعود بك أسألك ان اسالك ما ليس لك بي ما ليس لي بي ها ما ليس بي ما ليس بي إن بك انا انا ما ليس لي ما ليس بي يعني يعني دعنا اقرا الايه ايش اني اعوذ بك ان سجئ اليك واعتذرئ ما عندي ما كان ما كان عندي بها رجال يا رب انسع علمني يا رب احفظني ان اقبل على شيء لا علم لي به احفظني منه يا رب هذا انا اني اعوذ بك ان سلك مالي سدي بيع وإلا تغفر لي وترحمني ترى هذه جريم وإلا تغفر لي تغفر لي وترحمني اكون من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام سلام من السفينه واهبط من الجبل اهبط بسلام تصحبك السلامه والامان ولكن الله الان لا تخاف بسلام منا وبركات خيرات وبركات سوف تفسح لان الارض في اي وصيف قحط وماتت الثمره وجت الرياح تقطع الاخضر واليابس وجت الطوفان وجت البركان وجت الويلاد والعذاب والارض والسماء مين بسبب الكفر بسبب المعاصي بسبب الاشراك الان صافي خلاص اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى امم من نعم لأنه ما في الا المؤمنون كان واترك هذه هذه في قصه هود وهذه التي نحن فيها في قصه في بشوره الاعراب الاشهد عندنا ان كذبوه فانجيناه والذين معه في الفلك واغرقنا الذين كذبوا بآياتنا اغرقنا من الذين كذبوا هذا دق ناقوس الخطر لجميع المكذبين والمجرمين والكافرين والمنحرفين عن هذا الدين مما خطيئاتهم اغرقهم بسبب الخطايا وبسبب الجرائم بسبب الربا وبسبب القمار وبسبب اللواط، وبسبب الزنا وبسبب التبرج وبسبب الاشتلاف وبسبب الظلم وبسبب الكفر وبسبب البدع، من خطي أعطيه وأغرطه ليه خلهم الله حتى لا نسمح نفس في الطريق فيقع لنا النفس المصير نسأل الله الله قال فكذبوه فانجيناه ومن معه أو الذين معه في الفوت وأغرأنا الذين كذبوا بآياتنا آيات الله الآن يؤمن بيه؟ يؤمن بيه ولا يكفر بيه؟ ما أكثر المكذبين بآيات الله الأرض تعج بالكافرين الأرض تتنسي وتتنسي كيف بالمجهد. واغرقنا الذين كذبوا باياتنا ليش يا رب قال انهم على الا انهم كانوا قوما عامين القوم المعميه لا صدق لابيه يقولوا يشكوك على الا يقول ساعتها القوم المعميه يشكون عاموا عن التوحيد عاموا عن معرفه الله عاموا عن الإيمان بالله عاموا عن طاعة الله وهذا العام من أين أتاهم؟ ينسل بش يشوك يشوف الإنسان بيش إذا كنت طلب يشوف نحن قلنا مرات بش يشوفهم النور ماذا من النور؟ نور شو يشوف ولكنها لا سعمى الأمصار ولكن سعمى القلوب التي في الصدور القلوب بما الذي ينورها؟ ذكر الله الوحي وحي السماء هذا الكتاب الرباني هو النور هو الشمس والله سمه القران سمه نورا وكذلك اوحينا روح اليك روحا من امرنا ما كنت ستدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا من اقبل عليه انعكس النور في قلبه في روحه في نفسه شرط مشرقه ترى الحلال والحرام ترى طريقها الى الله ترى طريق الكمالات وطريق الفوز والنجاح ساعرف كل شيء عن الله تعرف ما يرضي الله وما يسخط الله بسبب, ايه؟ بسبب النور الذي ينعكس على القلوب انهم كانوا قوما عميلا. الوسائل النور الوسائل التي ها يمكن ان تتصل بالنور عطلوها فكانوا قوما عميلا. وكل مؤمن نوره. كل مومن بصيرته مفتسحه نحو ربه. قل هذه سبيلي ادعو إلى الله على بصيره مو أن على على بصيرة ومن اتبعني من لم يكن على بصيرة من دينه وعقيدته فليس من اتباع رسول الله بنص هذه الآية فلا بد أخي الكريم أن تكون على بصيره من دينك وعقيدتك لكي ترى طريقك إلى الله لكي تصل إلى الله انك تابح الى ربك لا بد تخلص الطريق واضح هذه اخر قصة ها؟ هذه هي اخر ما في قصة نوح عليه الصلاة والسلام الان نشرع في قصه وهي ايضا مختصرة وللأسف هذا اخر درس باقي يوم يومين الحدثين ثلاثة وأربعة هذا الأسبوع هو آخر ما في هذا يعني في هذه الأيام إلى ما بعد إن شاء الله إلى ما بعد ال الصيف هيك لأن هذه ها يسمونها إيش عطلة عطلة الصيف حتى ما يمقوش يمرضون ينبقل ولا تعرفون صوتهم كذا ما شاء الله جد سرعان ما شملوه هيك نعم في القصة هذه الممتدأة بقوله سبحانه وإلى عاد معطلط على قوله سبحانه وأرسلنا نوحا تقول وإلى عاد أخاهم هدى أي وأرسلنا إلى عاد أخاهم هدى عاد. عاد مرسل لمن لأن عاد كانت بعده نوح عليه الصلاة والسلام وقلنا من الذي بقي في السفينة؟ المؤمنون من الذي اخرق الله؟ الكافرين هؤلاء المؤمنون طال عليهم الامت فقصت قلوبهم واستولى عليهم الشيطان وزين لهم اعمالهم زين لهم الشهوات زين لهم التبرج وزين لهم الزنا وزين لهم العاضي وزين لهم الفلاي وزين لهم المسلسلات والفلامورات والبكلورات والسينمات والسهرات والرقصات وغيره إلى آخره كل غش لهم البلد مسخرته وأنقطع عن الله خلاص فبعث الله وهل من أبناء من أبناء من أبناء من أبناء الناجين وقد كانوا يعرفون حق المعرفه لأن الله سيأتي الى هنا. ذكرهم بمصير قوم نوح وكيف نجا بأرض. والله كيف قلنا كمله نجى نفس تجينا. صح؟ ها؟ لا. قلنا. كان واحد من واحد الآية تقول كلكم الجنات من السفينة احنا من بين السفينة من بقائك السفينة نحن ونحن جميعا من جناه أصحاب السفينة لا ده مجيب لكم فعها بسعني المهمين اخوان يقوم عز وجل وويل عاد أخاهم فوتن أخاهم من السفينة من عائلتهم أقاموا مهودي، مهودي، هذا كوم عاد وإلى عاد، وعاد سبحان الله، هذه العاد عاد كانوا في جهه اليمن، وكانت لهم قوة الله يحكي عنهم كانت لهم قوة، وكانت لهم حضارة إلى الآن ما بلغت الحضارة، حضارة هذا حضاره القرن العشرين ما بلغت حضارة أولئك والله. الله يحكي عنهم أنهم كانوا يبنون وينحثون القصور داخل الصخور قصور داخل الصخور عندنا الآن؟ عندنا من الآلات والامكانيات ما نحر به قصور داخل الصخور؟ كانوا ينحثون من الجبال بيوتاً فرهين فرهين مولحا لا فطفا خطفا فطف مباح قصور ايه؟ اتبنون بكل ريع آية لا اله الا الله كل مكان كان فيه تجد قصور آية والله آية كم ان بحيث العقول تندهج حين لا ترى آية تابث مو بحاله يا الموت سبحان الله الله يقول انا انتوى كيف ربك بيعات ايران ذات العماد ذات العماد يعني سبحان الله سواري انا رأيتها في مصر هذه الفراعنة بلها سبعان وكانوا رأى قتل انهم قالوا من اشد منها قوة من اشد منها قوة ويقول كانوا اشد منكم قوة الفراعنة سبحان الله انا, رأى أنا زرت مصر هذه الص هذه يعني اللا اللا ما يسمى بال بالاهرام, بالأهرام. صخره لا ابالغ اذا قلت لكم انها نصف المسجد ولقد المسجد طالع عن ازلي 500 متر والاهرام هذا أقول ولا هذا لا بيش ملساقاء بالريح بالريح إلى الآن ما وصل إلى هذه مكتشفة علمية وكتبوا عنها من عالم يقصي أهران بيسر ينهي ولهذا يقولوا كانت الحضارة كانت تلك الحضارة كانت أعلى وأقوى من حضارة بعشرات وبمئات المرات ما حلم به هؤلاء هذه مدن قوم عاد اين هي? <تصفيق> هاي الان في الرضع الخالي. كتعرف الخالي? اللي قرأ في مدرستك يعرف الرضع الخالي. لان السعودية نصف السعينة وربما اكثر. كله رمال. وحاول ان مرببوا طرق و وسنع طرق وسكنوا ايضا ظنوا عمارات ولكن شهر شهرين ما تجد اخذ عماره ولا خلصتوني ما بلغت انا لا من ايش كلت كتمرع الرمال خلاص ما يعني لو حفروا يجدوا هذه المدن يوجد هذه المدن لكن ما وجدوها الم صار كيف فعل ربك بعاد ارهم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد الى الان وينتبق الساعة ما اخذتها مثلها وقالوا من اشد منا قوة وقالوا اتبنون بكل ريع ايه تعتذون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون واذا بطشتم بطشتم جبارين والله وشبروك الشرطه يا عمر الخزكي إذا مبهد العادم اللي يعذبون فيه ما أمني إذا لا وإذا بطشوه لكن الآن ماذا؟ اليون الي شبروك خلاص واللي علموه اليون لأن احتم العالم العربي هؤلاء اللي يعذبون ما الأساسين اللي يعدمون يعدموه؟ الكهرباء بال... يعني بالرمات بالقصب في السروال القصب سوحش يعملوا في السروال وانت تقول لا حول ولا قوه الا بالله اي وابطشتم وثم يمشي على في الركبه الركبه الحمشه الحافظ الله صلوى عليه ايه واذا بطشتم بطشتم جبارين فتصق الله وعافاه لا حِلَهَ إِلَّا الله. هاذا تصرغم بك رشي حاجة منها انطصة طويلة جوية ولكن حسب ما تقصر منها اشق الله فيها ولذلك قلت لكم يا اخواني قولوا هذه تلك الحضارة كامس عندك هرباء وعندنا عمس دي يعني هذا اللي موجود الان مضاعف مضاعف مضاعف عشرات المرات. ما بلغت هذه الحضارة حضرتنا احنا ما بلغت ربع او قصر بعشاره حضاره قوم عاين فضل زوج جل الى عاد اصاهم جل قال يا قوم مش فكر في واد الوقت ها هو الوقت اي باقي عندنا بعض الاسئله قرر ان شاء الله الى الى حين نجوب على بعض الاسئله وان كلمة يمكن ان تتمها اللهم وفقنا جميعا لمن احب اليك ورسوله بكل رسائل امراه عندها نقود في البنك واعطوها الارباح هل حلال ان تعطيه ابنها ام حرام اداء الاموال في البنوك هي بمنزلة من يسلح يأتي السلاح من يحارب الله ويقتل رسول الله أشكيد قلنا كل المتعام المتربة هو محارب لله ورسوله بنص كتاب الله كيف يقولون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولو ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا الربا فاذنوا بحرب من الله ورسوله اي ليكن المتعامل بالربا على بال انه في حرب قائمه حرب دروس مع الله وضد الله وضد رسول الله ينتصر اشكنا أن ينتصر على الله حارب الله وانتصر وحارب رسول الله وانتصر ابدا ما في من يحارب الله الا وينضحى ما ينتصر ينخرب وينهزم والله ما ينتصر فالله عز وجل يحكي ان هنا الذي يتعامل بالربا كانه يعد اسلحه لمحاربه الله ولقسل رسول الله أو لمقاتله رسول الله نعم هذه كنقول واحد ضروره ضرورة اشد ضروره حطوزك انقلش تقول والا الناس القدماء الناس الغابرون كان عندهم اموال وعندهم عندهم ذهب وكل كانوا يعني يعيشون ويخبئونها و... ها ف آهل آهل عندي ضروره يعني بدي زبطها يا ابن الكبار إذا لهم رم... يقول لك بناينا لك هاله امتحش يا شباباك كيف بدل في اليساك غادي الدور والبنك شكا يقول فلان عنده قدا بدل وفلان عنده قدا قدوية جاي البنك يضحك، وضحك وباش تخلص العمز الدريبة وتخلص المسائز وإلى آخره المهم اذا كان ضروره قد تقول ضرورة يعني صافي قتلوا عليه على الفلوس الويس وكان واحد مات قتل وكان واحد عمق روح على الفلوس وكان واحد إيش أقتل أقتل على الفلوس سبحان الله قد صار من هذا لا قال لك نعم عملت من زبل آخر شيء من فائدة اسمه الفائدة يمشي فائدة أشيها خسارة لا فائدة الفائدة ما يفيد الانسان وإيش هذه خسارة تدمير للعقل لا تحب خسارة على كل حال هذه الخسارة وهذا الدمار وهذه النار واشي الخضار اللي خليه عند أهل النار بعض العلماء يقول لا مس خليش عند أهل النار اللي مزيد اللي يجي يشرب ينبيه ويحرق به رسوله ففضه واعطياه من السحقه لأن المر من الله فضه من هناك وما تخليش بتخليش يعدي الله يسكره به يذل مبيه ويجربيه ويجنوبيه فضه واعطياه عباد الله ومن من الطرقه من المساجي اللي سامه كذا ها اكفر بها قبار وهي عندي بيهم سدعوني المصالح لعنها فقالت هاد السيدة واش تعطيها لابنها ابنها اذا كانت هي قدرة على الانفاق عليه بس انفاق عليه واذاك ما قدراش على الانفاق عليه تعطيها تقريبا هو مش كيف فقير مجي ثم يقول كم من سريان كلمهم الله بالماء كلمهم الله الصبيان الذين ك... كلمهم الله في المهد ما اعرف انا ولا واحد لكن الذين تكلموا في المهد اربعه كذلك اربعهم الذين تكلموا في المهد اشكنهم واحد صاحب جغيخ صاحب الصوماء وعيسى بن مريم واحد من اصحاب الأخدود هذا هي المرأة اللي ها اللي قل تقدمي فانك يا أمة على الحق وكذلك واحد المرأة كانت سمر في طريقه مرط في صالح المسلم جبر جبر زوج شاف زوج واحد, واحد من العظماء من الجبازين من هاد من هذ من هذ المجرمين أيوة فقال سلام يا رب لا تجعلني لا اجعلني مسلم هذا يا رب اجعلني مسلم ليش مسلم ما عداش الخدمه اللي اعطاها الله اداه والكراو والموضوع خالص جعلني مثلها هاذي فهو زول يلا ما عاشي اسبوع وللا ما زول زول فمو متصدوقا يا اربي لا جعلني مثلها ليه يا اربي لا اشبع طارق عالمسكين يا زيد شويه وشاف واحد, واحد الامم قطعه مسكينه ما شاء الله رصص لها عالم ما بين يسوى ويسال قالت اللهم لا تجعل ابن ابن ذهبي فجونوا من صدق الله اجعل يمزه يا يا صياد المسيب قال لي كذري يا ولاد قال هذه يقولون سرق ويما سرقت الحسن يقول نزنت وما نزنش فعلت وما فعلت فالحسنات تكسر لها حتى صفعت عند الله تخرج البطاقات وذاك رجل جبار عميق ظالم فاشر مرابي قمر مجرم دخلت الله ما لاتعلم مثله هذا إيه هذا من الأولاد الذين تكلموا في المهد ومن كلمهم الله ما يساعسهم كلمهم الله لا عبيد ثم يقول الأخ كان عند ابن اسمه وليد وبعد حين توفي هل يمكن لي أن اسمي هذا باسم لولد أخي نعم صحر خالد بن الوليد. الوليد يقول في السؤال الآخر يقول الصلاة أنا نسيت في الظهر في تحييته أو في تشاهد في ثلاث ركعات بدون تسليم هذا من يعني نحن تشاهد في الوسطى وتشاهد في الثاندة وعش في الكرة. هذا عنده زيادة لما يكمل ويسلم أه؟ يسجد شدتين ثم يشدد ثم يقول ا ف بعض العلماء سمحهم الله يتهمونني بالجاسوسيه علما ان رسول الله يقول ان بعض الظن بعض الظن اذن هذه ايه يا سيدي هذه آية ان بعض الظن اذن وعد له حديث الرسول يجي لي واحد يعلق على شي كتاب من هذه المدارس،, عادل المدارس وعلق على واحد كتاب، يخرج أحاديثه، ويعني ونص عن آيات أي نجس من الآية في البقرة ولا عمران وكذا فهو يحقق الكتاب، وفي آية من الآيات يقول بحثوا عن هذه الآية القرآن كله فلم مجدها، لي أنا مسكتي عن القرآن، هي. يقول بحثوا عنها. المصحفة كله في المجدى المهم يا إخوان هذا يقول اتهموه بالزنا؟ اتهموه ايش؟ بالجاسوسية وهو بريء يا أخي الكريم الرسل عليه الصلاة والسلام اتهموهم بالزنا اتهموهم بايش؟ بأنهم يريدون السلطة كذلك وقتناهم مرة ومرة كما قال الله عز وجل في النبي عليه الصلاة والسلام ان هذا لا شيء قالوا ان هذا لا شيء يرى إن هذا لشيء يرى قالوا ساحر قالوا كذاب قرأ صحف أوليه وقالوا هذا يعني الافتراء والافتراء وشيء كثيرة كثيرة هذا من هو هذا سيد البشريه سيد الرسل عليه الصلاه والسلام ومع ذلك الله قادر ان يعري وحسن الظنون تون الظنون برسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقوله من موقف يقول يعني الموسى عليه الصلاه والسلام في الآخرة قال يا ربي اجعلني لسانا صدقين في الاخره مثل ابراهيم يعني الناس كلهم يحبونني ما في احد يكرهني قال له رب العزه قال هذه ما جعلتوها لنفسي الله عز وجل يسبونه لا لا يسبونه وينكرون وجوده قلت ما موجود اشكو الخلق ينصر يقول لا هو خلق نفسه الله سبوه كل المشركين الشرك سببا لله اللي يرد شريعة الله, وما الله. الله والله يختم بها سببا لله العالم كله يسب الله هذا الجنسة والله سبحانه وتعالى يرسطهم ويعافيهم ويكرمهم ويعطيهم ويزل ويعطيهم سبحان الله الله كريم نحن نحن آه كثير من ربما بما هون يقول هذا وهابي هذا وهابي جرب وهابي ومن هو قال في وجهي خلصوا لهادي لا له وهابي يعني كافر كيف كافر يعني أنا وجدت كلام رسول الله ووجدت كلام محمد عبد الوهاب فتربس وجلس بقدم من كلام رسول الله وخط محمد عبد الوهاب ما تستحي قال في كافر أنا ما أقول فيه كافر آخر قال فيه كافر كلا مسكين هذا مشكل ما عرف جاي وما ذلك نصبر وما نصبر نصبر رسول الله يقولوا في راسه اشكر كل الصوم يقولوا ليها مزيان اكل الناس الناس يقولوا مزيان يقولوا هي مره. المرات صنع مزيج كات عند الزوينة وسكيحان والسود مثلًا من هنا ومن هنا وكات تبقى ساعة من المريء علاج بشر المسكور واللي شاف كل في الزانقة وداخل داخل البيت يقولوا مزيجنا والله ما شاء الله شريحة جميلة شقراء ما شاء الله بيضاء كات وتبغى تبغى تبغى المرات النساء لا الله متشبين بالنساء من من الرجال بالنساء. <تصفيق> بالنساء لا يا أخي لا خليهم يخلوا فيه ليش لأن اللي قال فيك معناه أعطد حسناتي أعطد صلافه أعطد صيامه وأعطد حجه وأعطد إيمانه والله واحد من السبب سبحان الله بلغه ان فلان من الناس سبب وقال فيه مقار وربما ألقى في خطبة وإلى آخر عالم عالم ما عالم وإذا بهذا العالم يعني السوق يمشي للر اه ويمشي نعمل زيد تشتريه هو ويمشي نعمل زيد فيديو ويمشي نعمل البطانيه تقال شي منو انا زاب يا ويشري الحين الرفعه والحلويات ونعمل له لزومه ما شاء الله جاب ما شاء جاب فرمونته على على هذاك العالم اندهش وقال كيف هذا قالوا والله يعني هذا قصير بالنسبة باغي نقسم ما نقول ما يمكن جاي كله قال أطتني حسن ناسي كلها عطيتني. عاد المشي. هو الخدين. ويطلع متسوقة. ويا فلان. ويا فلان سامسونج. نحن إذا إذا إذا نقول. فلان سب في. سب في. والعنق. هو هذا واحد برمش وآخر بشيء. يسمو بشيء. الشعر يعني تعرف الشعر ما شاء الله. من رمال من رمال من الرمال ولا من طويل من ولا من طهر يعني. وقال في الشعر طويل يسكو انا شتمه كذا وهذا مش كيما الشعر ومش انا على كل ثقه وقال له قول في الشعر انا الشعر. يا يا يا <تصفيق> في اللي لا ما كنعرفش الشعر هو انا نشوف غير دابا يا ولد الحرام يا بولجري يعاد والله قال له مشات يسالي بالوز ما لا مشى ما كاين والو اللهم وفقنا جميعنا في مسيرنا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده يا رب السلام علينا وعلى عبادك الصالحين العالمين